الله ای الله د الإعسار والغوسر أفزعوا إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجلو إلى إن جلت وجمت جنط خطي عن فف كان ذم بي أجل و أمسو إلى وفاقتي وأنت مناجات خفية تسمع إلهي ترى حالي وفقري وقتي وانتا مناجاتي الخفيه تسمع الى 'Cause ك اينني اسير ذليل خائف لك اخضعي الي اجلني من عذابك اينني اسير ذليل يفن لك اخضع ياتي تعرفوك عن ذنبي أجله وأساو إلهي أذقني طع. افزنا اله لا جلت وجمت بو جنت انت طاو دعتلت وصفحك عن ذنبي اجل نو سعو وصفحك عن ثم بي اجل وسع و جمت خاطیت